وهو الذي يتوافك بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمّن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 تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر علىكم بعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويذيق بعضكم بس بعد.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 ك الشي قال فَلَا تَقُودَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الْرَّاغِلِينَ